سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 إِ فِختْتِلَ فِي الَّْن وََّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّ فيِي السَّمواتِ وَْأَْرضِلَ آيات ل يياتِ لِقَومَتَّقُون إِ الذيينَ لاَا يَرجُونَ لِقَا أَنا وَرَضُ بِالحيةِ الدُّنْيا وَقُمَ بِهَا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 وَلَقدَدَ هلَنَ القُرونَ مِ قَبِْكُم لََّا ظَلَمُوا وَجَاءتهم رُسُلهمم بالِالْبَّناتِ وَما كانوا لُؤمنِنُوا كَذَلِكَ نَجز القَوْمَ المُجرمِين ثم جعلناكم خَلَائِفَ في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا جَلَوْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدِ الْتَبَسْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ عُصُورًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كانَان النَّاسُ إِللاا أَّتَ وَاحِدَةَ فَختْتَلَفُ وَلَ ل كلَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِ رَبِّكَ لَ قُضِيَ بَينَهُم فِيمَا فيِيه يَخْتَلِفُون وَيَقولُونَ لَل أُزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِ الربِّ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 قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون مَا تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءته ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فَمَا لكُمْ كَفَ تتحكمون وَماَا يتَّبِع أَكثَرُوم إِلاا ظََّ إِ الظََّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقْد شَيْئ إِ اللهَّ عَليمُم بِمَا يَفعلُون وَمَا كانَ هذا القُرآنُ أَ يُفْتَرَ مدُون اللهِ وَلَ تَصْيقَ الذي بَيْ يَد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 لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ما لا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به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 ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء وهدى ورحمه للمؤمنين قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لذو فضل على الناس ولكن لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا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 ن التَّخَذَ اللهَّ وَلَدَاس ببحانَهُهُ الغَني لَ مَا فيِي السمواتِ وَماَا فِي الأرض إنِ عيندَكُم مِن سُلقانم بذاذاَا أَتَقُونَ على اللهَّهِ مَا ل تَعلون قُلْ إِ الذيينَ يَفَْمون على اللهَّهِ الكَذبَ لا يُفْلِحون. متا فی دنیا سم الین مؤجیم العذاب من لاد كانوا فون وَاتَّنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَتَوَكَّلُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غمة ثُمَّ قُضِيَ إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ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 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذَرِّيَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 وأ حن إلى موسا وأَخهِأَ تبَووعَ قومكما بمسرَ بوتَ وجل بيوتَك قبلَ وَجال بيوتَكم قبللَ وَقم الصلاة وَبشرِر المُؤمنين وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اقْمِشْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُنُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَلَ قدَ جبَدع وَتُكُماَا فَسْتَقمَا وَل تَتَّبِعا مِسَبيل الذيينَ لا يعلمون وَجَا وَزْنَابِبَنيِي إسْريل البَحْرَ فَأَتْ بَعُم فِ رعَوونُ وَجُودُهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الذي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَئِنْ أَنَا وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً وَأَصْدَقَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ العلم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 وما كان لِنَفْسٍ أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينٍ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ